قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسر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 113. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 114. كأن لم يغنوا فيها 115. ألا إن ثمود كفروا ربهم 116. ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا 111. إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة 117. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 118. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب